بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا ولا الآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فأم اليمين فلا تقهر، وأم السائل فلا تنهر، وأم بني عمة ربك فحدث.